of مثلاً نحن نتكلم في سورة النور في سالة ثانية بعض المخصرات التي يسرع شكراً ولكن في السورة الصغيرة يظهر جداً أهرارت التي يقوم بسورة من المتوارية ذات التقسيمات وقلنا أن التقسيمات جديدة من مش هي مشويه واحد الفوتره في الاول المجرات اربعه يعني الملائكه كانوا بيجيبوا لنا الكوره من جليل الله الصفحه كده يا شباب ثاني واحده الثانيه قضيه البعث في نقطه اسمها زوجين متساويين فانما هي نقطه واحده لانهم مش كده الامر السادس هذا اهلا فضيله حبيبه جدا الله يعز اولادنا في العراق وشكرا للتوصيل للبيان ونطقي سبحانه وتعالى السلام عليكم مساء النشاط ااا ان اول حاجه بقى اللي هو الايه القيام الايه القيام ايه مش باين ده بس يعني طالما تكونا لو ما اجت نحو ان شهر هو الساعه ورضيت الزمان نريد ان نشير انتبهوا انزال على تذكر كل اعمال ثم جاء ذن اداره وذن طريقنا لله رب العالمين وهمات النار راوه جهه اليمين تمتدوا بسرعه على حاجه يحصرو ايه ما الواحد الواحد ايه منتحي حاسب نفسه لما يشوف زميله احنا اللي جينا في المدرسه اهو معايا اهو بس هو حسين زمان هو ماجيش ليه هو احنا قد بعض مين يعرف يتشطر منه واحد كده ما سوى مستوى باكت من عشاء الله لقد وقت إلا مفاق وانا أطلب منه كثير فالواحد ايه؟ ليه تحسر الزبط يتقصر على نفسه فماذا تبقى في قيام الساعة إذا الرجل قلتهم بأخل النار وهذا النار الجنة فتبر رجلتهم ليه الجنة اللي تقربت إليهم فطبعا فأرى الله بصعب ونصطع حتى الجنة أن تحرمنا أحد جنة فإذا كانت الطاورة تبقى يوم لا يفكر الانسان في الساعه او يريد تجربوا بماذا يريدون جميعا يعني هذا لا نهم المرض في جميعا لا نهم المرض جميعا لا اهل الجنه النار اما بالنسبه للجنه هو مزيد في الجنه ليه منتظر ليه منتظر ظهر ليه منتظر ظهر وأقول لي له في الجديد هم يرى فأمم فأمم دي مصورة جداً المصير الإبادة ونشوفك إيجاز في الصورة عجيب جداً فأمم وأمم مصور الإبادة بيت أمم وأمم لأنه فأمم بيسموه للتقسين أمم هو هناك التقسين يقول لك أمم فلان عمل كده وأمم فلان عمل كده بيسموه أمم إيه عمل تقسين فأمم منطق في المعاصر وانذر انذر ايه المصير فاما المنطق وانذر حياتيه فان التهيمه هي غرق يعني لا يبقى يبقى وما لا ده زي ما بيقولوا زمانه بيجنن واخر الراجل كان هي قلنا واتكلمنا عن الخوف والرجاء اتكلمنا عن الخوف والرجاء وقلنا ان الانسان بيعيش في الحياه الدنيا وبيجنع عليه يخاف ومخاوف في الدنيا يغلب غالب المخاوف واما يبقى يعيش عند الله عند الله رجاء وي نكتب ده يعني يسر اهل النور من العذاب النفسي والمعنوي علينا نلاقينا بالنسبه للمسلمين نعتقد بان النعمه روح الجسد وان العذاب روح الجسد احنا المسلمين نعتقد ده في وهذا من عمبي بسينا. كم ربتموا الناس بدي. لا لا لا لا. نكلم اه يورو الديامة كان اهل جنة ينعمونا روحا مجسرة. واهل النادي مهاذبونا روحا مجسرة. انا اعطيك اسمليين. قبل, قبل اللي فيه اه روحة. لا مين هيك? شو مين هيك? جمهارات ايه يا مرحب ايه محمد الثاني هو القضل بس <تلت> هو <أحسكة> <Elena> مامل.. الاعداء من الوقت ايه مرحب ايه مرحب ايه لا لا لا كما قال الشيء لا يقول في التحرؤية فاضطروا روضات الميادة الجنة اه ففاطم اللي حرفه من <وحس> هنا اه مش مشتت سير على الجسد على فين او نروح لا هو الصغير بقى مش هنقرا كيف <أينيه> كيف عايز اقول دي صغير كيف اه نقول ايه لا صعبه كده لا نقول له ولا نشتغل في كيف نوع منوريد ولا يشتغل بكيش مثاله سؤال ممتوراتي مثال الأخوات معنا سؤال ممتوراتي نوع منوريد يعني مثلا الحديث الصريح الحديث الضرح أن يجبين ملكان فيه ثم يسألان هرر إدن أحد المات قد قبس ولكن هذا المنوع منوريد نوع ولا يشتغل بكيش دينا كده حافظه دايما كل مليك فعلية فعلية. مليك hey. مليك مليك مليك في مليك مليك مليك مليك مليك سلو سلو الليله ماشي نو ري العذاب والنعيم الجاس الضروح. وكزيلي تقوم القيامة بالجاس الضروح وجاع عقيدة المشكلة. فتمنى شوفي الجاس. بقى زي قدت فيه ايه ولم تنفع الندم في زراو العالم. ليضوش عيه. خذ بك. فتمنى نور الدنيا فإن الجهيمة هي المنور. النوى مدينه الجنه هي الماوى طب هي الماوى ان اسم من اسماء الجنه الماوى من اشياء الجنه الشعره دوبرتنا من العين والعذاب دي يكون من اشياء دار ماوى ده بيت وليه تقوم ما يكون اسم هو ايه سجن هو المكان تعيين المكان الم الماوى معنى يعني التصير او النشاط طبعا وش شبه الهواء وش شبهه شواهد وش شبهه اي هواء قريبا تقريبا ايوه بعدين نقول دي بصل من نظائر اخرى تمام يعني تصور الخليط من زبادة من أخيام السنة مغصبوهم جميعاً هنا إما إما جنة وإما إلا قطع إما إما جنة إلا قطع إلا قطعين إما إلا جنة من خلافة السورة أنا هو مجموعة باسم التغاز أنا مختصر ولا اللي كان بيتعلم النص الشرقي ان المستشرق ده كان مش فاهم كلمه مشهد وكلمه الغرب دول البعيد ما بفهمش وقولت ايه توضيح ثاني يا يا فيده وده نياهد مظاهر حضرته في الصوره هيدا ذكرت ايه مثلا الله وذكر الرسول عند الجنه ورسول عند النار صح دي حلاوه من حياة طبعاً عيداً كنا نكون كنا في دارس كنا أو مستثبتين وقولها للجميع يدخلها لأولادك أو بذبتك أو في دارسك أو في موعيضة بعد العيش أو ديها تفاجأنا هيداً تتكلم في الموضوعات كثيرة جداً أفناك وقت فصل جداً على ذلك التفسير بعد أن تهينا من هذا؟ بعد أن تهينا من هذا؟ نعم، نعم، نعم ليه؟ عراف الأعراف يقال الأعراف هم أهل ليستوى تحسنتهم مسيئتهم وهم ما بين الجنة برنام هل أرى؟ ما بين الجنة أرى أرى ليبعا؟ يسألونك يسألونك عن الساعة يسألونك يعني يسألك يا محمد ليس عن الساعة E jij nå måtte sækne Ta hællie næbne Næbne mamboet ikke ære Næbne mamboet ikke ære Næbne mamboet ikke ære Næbne mamboet ikke ære Mekad et sætta Jeg skal nå det ikke an i sæt Ejæn måtte sækne Men jeg فيما أنت من ما لك ولي هذا ليس هذا من عين التامة وهذه عديدة المسلمين عديدة المسلمين مجرد أنك أنت تتكلم في الساعة ووقت الساعة أنت تتجرى على اكتابك مثال مثلاً نقطع عيالي من فرنسا مثلاً منهوعة الأشادة ولكن ينتظرون قيامة واحد واحد الفين واثنازم. ماذا؟ والصحابة تجيبهم والصحابة تجيب اخضرهم وتجيبهم وشارك فيه بتاعه. فقدت لك لان الصحابة عندنا يعني تابع غير مدوع. تابع غير مدوع. ويعطوبهم وعملوا تساوه بتاعه طبعا انا فهم المسكن اقوله ايه? اه? اه? الله عز اقول لك على في الساعة. فيما انتمدين. في ايان هوsentiment ربنا عايز يقول ايه لوط يسرب من صخرة ويرفع عنه عيناه ثم يقول اذا ارفع هنا ارفعك كلن كلن الرب اه يعني المساله دي حاجه وحيده ما عادش ربنا وقت الشبع ودي من اهم المسئوليه ان كيف تنجو الشخص المصري أن القيامة ستتقومون كذا فلان الفلان يكون القيامة كذا المجموعة الفلانية في أمريكا تنتظر القيامة كذا المجموعة في فرنسا تنتهى تيلوية ينتظرون القيامة في يوم كذا وكذا قنان فالك قنان فالك قولي زيدي تجيب تجيب ونحب يشغل يشغل يقول ليه يقول يسمى الشعب الديونه وبعدها ديعيه ان ملأ الجمه جافاً بغيات قصر البرتان فيه وانطرد زوله عليه يا لكم من البطاري ما عدوه بدي الشيء من كلامي الشيء من كلامي ان فيه ناش تشفع هذا البرتان وانطرد زوله عليه اللي بوعدين مع الدنيا عليه ولكن كذا كان راجعكم على صلة اجتام باعات الدكت يعلموا أن هذا الرضا لا يتكلم في أحد نقول لي بل أنه لئك من؟ يسألونك عن الساعة أيانا, ساعة. أيانا ساعة. مرساعة فيما أنت من ذكرات إلى ربيت المدهات إنما نستطيع منذر أن يرشاعة أنا بعد أنت نعم. أيانا مرساعة أيانا عمد. مرساعة أيانا عربتك بيانا عمتا مرساها عمواقوها فيما انت منذكر انما انت منذر ميارشا اه يا ربك منذها انما انت منذر ميارشا ميارشا بالنسبة في بقام ربنا قال ايه واما من خاف بقام ربك شوف تلك تغيير ايه انخري بالخاف يعني عندما زي من؟ من؟ الـ الـ عندما زيو من يخشى. ما قولت خشي اخف. ولكن في مقامرة بينها عندما عندما زيو فاما ما معنى خاصة من خارة في مقامرة كن يكون خاصة. في غير مقامرة كن يقول ليه كانت خشي. خشي الخوفة عام وخشي. اه اه انا الخوفة. شا... الخوفة, شا... الخوفة شا... فأما من خاطر الله رباه رباه رباه نفسه على جمعه فإن الجنتي أمام يسلونك عن من ذكرار إلى ربك مظنين من أمور من, من يخشاها من ما أنت من ذكر من, من, يخشاها من, من, يخشاها من, من يخشاها يوم يرونها فيما يعيش يدك الله أغسر أنا حتى أريد أن أجدك في المشيء يعني أن الله عز وجدنا توجد معافية لأن أعلم الله في يعني بالنرض بالنرض المشيء يعني ذلك حقيقة واضعة لا يعرف وضينا بالنسبة الحال إذا نزلت بالنظم لله المشيءة أعفل الله وإياكم التفكير ان الزمن تلاشى وان هذه الحقيقة الفلسفية ان الدنيا احنا لم تاخذ ولن تكون خلاص انتهى يعني مثلا عزيز على الواحد مات في هذه اللحظه ولا يشو ان تلاشى في الدنيا ولا بعد كده دنيا لان انه ما هو مش على التفكير وعين. مفيش فاي اتراك. فالله عز وجل يبنيه هذا عند قلوس الديامة. الديامة وعند النار الاهل الجنة واهل النار او قتل شيء اهل الروكفر. لأهوال الديامة وعيشيهم هذين احداثا. كأنهم يومها موانا. فهد والعشية تطلق على إيه مش العشاء العشية تطلق من ربط لحدي بل يعني مش فيه مرضوح يقنى رأسه إيه العشية تدبطه؟ هل تصور معك؟ يعني مثلاً إنه ما سنة ما عاشوش ما عاشوش سنة أو خمسين سنة أو شتين سنة أو شبعين سنة هذي السنوات المنية تتقاصر أنه يدرق التقنية إيه؟ عبرستورة بس العشية <تصفيق> الضحى العشيه ان كان ضحى <تكلم> يعني الضحى بتلاقيها <بتبقى> <تكلم> <ضحة مثلاً> <تكلم> <وصف النهارة. تكلم> يعني مثلا الضحى مثلا بتقى في نص النهار وسط يعني يعني من بين مثلا بعد الفجر مثلا لحد الضحى <تكلم> في الوسط <تكلم> اللي بيبقى فيه وقت فتره الصحوه يعني كده بتكون السماء مثلا قريبه من قبل السماء <تكلم> <الوقت الدوحة>. <تكلم> يعني مثلا وسط الضحى ماذا حملت فيه؟ اهم المشكلات بعد وعيش دي باعش دي شيء يا رب ماذا يتأخذ هكذا معك ماذا يعمل؟ جانب يا رب يا يعني الوقت المعامل من من, من الضغط لحد المنجم من بعد الضغط لحد المنجم من بعد الضغط المن لحد المنجم يعني الضغط من العشية والعصر من العشية لها تجمع مني في الوقت الصيحة جدا هذا الوقت تقصير يعني التخور مثلا انت راجل مثلا وانا عشق من عمار المجلس فمار وصلت بيسا في هذه النقطة الوقت فيه انه دونية تقصرت ولم يعيش تجيب فترة طويلة وإنما الحياة من يسميها دي عشية او ضحة دحر ضحة عشية وليسا الضحة للعشية الضحة للسلسة بالعشية انها تقصير من سلسة بمين؟ اليوم من بكره اليوم والله النهارده كانت النهارده في النهار اليوم غير النهارده ظهر اليوم كانت النهارده العصر كده النهارده العشيه ان شاء الله لما هو نسمع في الظهر من 20 نسمع في 20 يعني ده يعني بيوصل الوقت ده كان لها امكانيه العشيه في ال20 هو ده بيقول <تصفيق> ايه دول على اسر عمل الانسان بل تتهاصى الامامه في سؤال والنياه في <تصفيق> شان في هذا الوضع على الخصوص وانا عايزك تفهم كده ربنا يعميه ويعيش ان الجنه بتكتب الكلام ده اذا لازم الانسان يواجه مع كل واحد مننا بيكتب عزيز قوي بمعنى زي اتفاجئ ان الدنيا ايه ها زمن فتحصر. زمن فتحصر. زمن فتحصر. كنت اتجاه ما عيسوا. اه. لنتقل الدنيا قبل ولده كنت ايه. تنونا حتبصر اضو. اه. اني اقريدوا ان المخلطة هذا النعت الذي تكدل عنه في ليه الدنيا فتحصر قدام الكسام يغرق اه من خوفي تن. اه اه. ممكن العشية بطل يكون نفسها مفزا... الظلام بطل زلام العشية يكون مصور مصور بطلها عشاء بمعنى العشاء العشاء حادر او العشاء حادر والعشية في الحصولات هو بطل حد دي ايه؟ بطل بس المدل من جهة لزيك يبا احنا خد اصر صورة تيت مه بسال معزي عمي حاج مهي قد نقول الكلام الكلام بطل حسينة الكلام بطل da spollerian ikke sterkt av terminar og runger dyrt glatt